117. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 118. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا 119. قال كبيرهم ألم تعلموا أن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 سَفَعَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيبٌ قَالُوا تَالَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا 117. وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون